بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طس طس فثاروا يوم فطلع لا فان اننا والله رب السماوات والارض وما بينهما رب المشارق ان اذا نق السماوات من كل شيطان ويغذفون من كل جالب بحورا ولهم عذاب واصد إلا من خطف الخرقة فأتبعه شهاد ساقر فاستفتهم أهم نشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لا زب بل عجبت ويسررون وإذا دفعوا لا يذكرون وإذا رأوا آية وَقَالُوا وقالوا إن هذا إلا شح مبين فإذا مكنا ودنا طوابا وعظاما فإنا لمبعوثون وآبارنا الأولون قلنا عمر أنتم فإنما هي وقالوا يا ريلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احسروا الذين ظلموا وأزواتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم بلا صراط جعيم وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل على بعض قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن الجمين قالوا بل لم تكنوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طابين فحق علينا قوة بنا إنا لذاتون فأغليناكم إنا كنا طابين فإنهم يومئذ في العذاب مستهدون <سؤال> انَّ تَرَدَّى كَنَقْرِ الْمُجْرِمِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي لَهُمْ هُمْ نَارٌ بل جاء بالحق إنكم وما إلا ما كنتم إلا اللَّهُ مُسْتَظْهِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ هَادِنَا إِلَى الْحَقِّ مَجْرُون فَالجَاءَ بِالْحَقِّ مُفْتَتِحًا الْخَيْرِ إِنَّهُ كَانَ كُلَّ عَذَابٍ وَمَا ذَلُونَ لِلَّهِ إِلَّا إِلَى ودا إذا هم بسماء معلوم فواتهم جنات في جنات نعيم على طور متقابلين عليهم بكاس من عيم بيضاء للشالين لا فيها روم ولا منها لذون فإن بير مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال طائل منهم إني كان بي يقول أئنك لمن المخدقين فإذا مثنا وكنا فرابا وعظاما أئنا قال هل أنتم مطللون قد في الجحيم قالت الله انتت لتردين وذولى نعمة ربي لكنت من المحضين أفما نعلم ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعرفين إن هذا هو الفوض العظيم لمثل هذا فلعمل آمنون أذلك خير نزنا أم جعلناها فتنة للظالمين إنها شهرة تخرج في أصل الجحيم قلوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا يكون منها فما فمارئون منها البتون ثم إن لهم عليها لشوفا من حميم ثم إن مرجعهم ليلة الجحيم إنهم ألفا آباءهم ضارين فهم على آتالهم مهرعون ولقد امتلنا في ممكنه وَلَقَدْ نعلم ان الله يمكنه ان نعلم ان الله إِلَّا ان اللَّهِ ان الله يمكنه ان نعلم ان الله يمكنه ان نعلم إنا كذلك نجزي المحفنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين فإن من شيعته لإبراهيم إذا أركه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تأكلون للزنار لتنبون الله سئلون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظركا في الندوم فقالني سقيم فتولوا عنه مدرين فقال إلى لَهُمْ آلهة فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنفطون فقال عليهم طربا في اليمين فأقبلوا مَا يجفون قال أتأكلون ما قالوا جنو له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به تيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني دامت إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حريم فلما بلغ السحي قال يا بني إني أرى في المنام أني قال يا أبدي ألا تظنر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما نسلما وسله للجبين وناديناه أيها إدراهيم قد صدقت الرؤيا إنا هذا نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المجين عظيم وبرثنا عَلَيْهِ في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارثنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محرم وظالم لنفسه مبين ونصرناهم فكانوهم الغالين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتبتنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس من الموسدين إذ قال لقومه ألا تفترون أتكون بعضا وتبرون أحسن القادسين الله ربكم وربا باركم الأولين فتذبوه فإنهم لمحطرون إلا عباد الله المخلصين وترقنا عليه في سلام على إلا سين إنا كذلك نجح المحسين إنه من عباد المؤمنين وإنه ضل من المرسلين إذ نجليناه وأهله إلا عجلة في الغابرين ثم دمرنا الآقين وإنكم لتمرون عليهم مصدحين وبالليل أفلا تعتمون وإن الونسلن المرسلين إذ أبق إلى الكلك المشتوم فتاهم فتاهم المدحرين فالتقموا الحوث وهو أمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعثون فنفذناه في العراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقصين وأرسلناه إلى بأس أزف أو لسيدون فآمنوا فمتعناهم فاستفهم أل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائفة إناتهم وهم جاهدون ألا إنهم من جثهم ليقولون ولد الله وإنهم لكادئون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم مبين بكتابكم وتعالوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحفرون سبحان الله عما رفضون إلا عباد الله المطلقين فإنكم وما تحدثون ما أنتم عليه رفاديين إلا من موطار وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن نسبحون وإن كانوا ليطلون لذن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخبطين فكبروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم منصورون وإن نكندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حيهم وارغبهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعذبون فاذا نزل بساعتهم فجاء صباحهم بريء وتول عنهم حتى حيهم وارغب فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يرضون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين